الحمد لله نستعلم ونستغفرون ونود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا من له الله ومن يضل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فلا تزال قراءتنا موصولة حول تعليقات الشيخ بن عثمين رحمه الله تعالى على مقدمة التفسير. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ووقفنا عند قول شيخ الإسلام وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة التربيد ولا تنقضي عجائبه قال الشارح رحمه الله تعالى الناس محتاجون إلى فهم كتاب الله وهذا واضح الناس بحاجة إلى فهم كتاب الله ظاهر جدا فإنهم في حاجة في ضرورة إلى فهم كتاب الله لأنه الكتاب الذي أمروا باتباعه والإنسان لو يؤمر باتباع كتاب مؤلف من المؤلفين لحتاج إلى معرفته وشرصه فكيف بكتاب الله عز وجل؟ فالشيخ نقل في حاجة في ضرورة وفي ضرورة لم يكتف بقوله فإنهم في حاجة إلى فهم كتاب الله وإنما أضاف إلى ذلك قالوا في ضرورة هذا إشارة من رحمه الله تعالى إلى أن الضرورة أمس من الحاجة وليهذا يفرق الأصليون بين الحاجة والضرورة الحاجة قد يفوت على الإنسان المصطحة المعينة أو قد يتعرض لمشقة بتركه خلاف الضرورة فإن الإنسان قد يحصل له نوع ضرر بترك هذا الشيء فالضرورة اعلى ولهذا باب الضرورات غير باب الحاجة وفقه هذا غير فقه هذا فمثلا يقول يأكل الإنسان الميت هذا ضرورة ولا حاجة ضرورة ان أشرف على الهلاك، فإن أكل الميت وإلا مات هذه ضرورة لكن نظر الإنسان مثلا إلى المخطوبة هذا يسمى حاجة ولا يسمى ضرورة هذا يسمى حاجة اللي يسمى حاجة فباب الحاجة غير باب الضرورة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفهم كتاب الله سبحانه وتعالى الناس في حاجة وفي ضرورة إلى هذا لأن سعادة الإنسان متوقفة على فهم كتاب الله تعالى. ونجاته في الأخرة متوقفة على فهم كتاب الله وسلامة قلبه أيضا متوقف على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى ولهذا فحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام وإلى الشراب. والهداية مصدر القوة والصل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضع آخر قال: وحاجة الناس إلى الهداية أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. إذ بفوات الطعام والشراب يفوت مصطلح البدن. أما بفوات الهداية فإنه يموت القلب. وإذا مات القلب طبعا يستحق الإنسان أو يستحق الإنسان العذاب يبقى إذن حاجة الناس إلى الهداية إلى هداية القرآن إلى هداية السنة أمثل من حاجاته من الطعام والشرب هل لا يعقل الناس ذلك؟ يعني هل لا يعقل الناس ذلك؟ شوف سبحان الله الناس يقتلون من أجل الدرهم والدينار من أجل كما يكون رغيف العيش لكن هل يعتقل الناس من أجل المنافسة في الخيارات؟ ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل أنظار الأمة إلى المنافذة الحقيقية في الطعاة أما المنافذة في أمور الدنيا فهذا أمر آخر ما نجد في القرآن سبحان الله ولا في السنة ما نجد أبدا ولا نجد الإنسان يمدح إلى بلغ يعني القمة في أمور الدنيا وأتقنها مع ترك الطاعة ما نجد متح في هذا إنما المتح والأمر ثابق إلى مغفرة من ربكم وثارئ إلى مغفرة من ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون هذا نجد في القرآن هذا نجد في القرآن نحن فحاجة الناس ناسة إلى فهم كتاب الله سبحانه وتعالى لأن سعادتهم في الدنيا والأخيرة توقف على هذا ولهذا العلماء دائما ينصحون طالب العلم يقولون دائما المشايخ إذا سألهم طالب العلم بأي شيء نبدأ يقول بكتاب الله وهذا كان يقطب فيها جوبة شيخنا الشيخ بنباد رحمه وتعالى بأي شيء يبدأ طلب العلم يقول بكتاب الله بكتاب الله سبحانه وتعالى فهما وتدبرا وعلما وعملا ولهذا تجد وهذه فائدة تجد أن الرسوخة في الأمة في علمائها المميزين الذين أصبحوا سادات في عصورهم تجد أن السمة البارزة الانطلاقة من فهم كتاب الله سبحانه الذي ميز علم الشيخ الإسلام رحمه الله انطلقته من كتاب الله الذي ميز علم الشيخ ابن باز في سهولته ويسره هو الانطلقة من كتاب الله سبحانه وتعالى ففهم القرآن عليه يعني المعول العظيم في الرسوخ لأن الله سبحانه وتعالى ما فرض في الكتاب من شيء من جهة الأصول والإجمال ما فرض في الكتاب من شيء ولذا تجد أصول المسائل راجعة إلى الكتاب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت هذا المعنى الحقيقي تبلور في ذهنك ارجع مثلا إلى تفسير مثل تفسير السعد أظن هذا تفسير مختصر وسهل ويسير لكن هذا التفسير يحير العقول في الحقيقة من أعظم التفسير الموجود تفسير السعود هذا رحمه الله لكن اقرأه وليست مادة لجليك وظهرك تريد النوم لا اقرأه وأنت في أعظم حالات اليقظة عندك التفوق وانظر إلى المعاني التي يسطرها أو التي سطرها شيخ رحمه الله تعالى من الفاتحة ومن البقرة وفي في كله تجد معنى لا يمكن لو أردت أن تختصر هذا المختصر مثلا لا يمكن مستحيل تختصره فكنت كل كلمة قد وضعها لمعنى عظيم تشعر فعلا بهداية القرآن وهذا كان أيضا بوابة علم الشيخ سيد رحمه الله علم الشيخ سيد رحمه الله تعالى أيضا كان مترقى من كتاب الله فحاجة الأمة ماسة إلى فهم كتاب الله سبحانه وتعالى الفهم المنضبط على وفق فهم ثلاثنا الصالح نعم بالمعاني الثلاثية وإلا فكتاب الله كلهم فهم بما أراد إلا شعيرك كتاب الله إلا الصوفية قول بكتاب الله إخراجي قول بكتاب الله المرجاء بكتاب الله لكن على وفق فرغومهم الخاصة يعني أن تنطلق في المعاني في الفهم للشريعة من المعاني القلية الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى اعرف كتاب الله سبحانه وتعالى اعرف أنواع الهداية في القرآن اعرف المعاني الكلية اعرف المقاصد وخذ بالك وحينئذ يكون الانطلاقة من هذه فمثلا كيف قرر الله عقل التوحيد أنت الآن تريد أن تعلمنا التوحيد علمنا التوحيد بالطريقة التي تولى الله سبحانه وتعالى بيان التوحيد بها واخد بالك طيب عايز تتكلم في والصفات مثلا وان تقر وان تقر هذا المعنى الأول انطلق من كتاب الله سبحانه وتعالى وعرف مثلا باب الأسماء والصفات كيف أن الله عز وجل قرره قرره طرقا بالاثبات طرقا بالنفي طرقا بين الجمع في الجمع بين النفي والاثبات لماذا لا خطبت الآية بهادي ولماذا لا خطبت الآية بهادي وهذا مصرح من العلم لا يتناهى واخد ذلك عاوز مكان تعلم الناس الأحكام انطلق أيضا من كليات الموجودة في كتاب الله ولهذا الشيخ سعدي لو كتاب مفرد خاص بهذا الشيخ سعدي لو كتاب مفرد خاص بهذا يعني كيفية معالجة القرآن القضاء عمو إزاي تناول القرآن التوحيد، إزاي القرآن إزاي القرآن الإيمان بهذا، إزاي القرآن القضايا، قصص في منها، خلاص هذا معنى انطلاق من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولهذا من كتاب الله الكلي. شوف الشيخ هو كده. الشيخ من هذه تجد المعاني سيالة. وتجد معاني منضبطة انت تحتاج الى ان تقوم فهمك على وفق هذا ليه؟ لك ما على احد من في كلمين انه نفس منطق القرآن نفس طريقة القرآن نفس طريقة القرآن في التقرير تقرير المسائل فتجد الرسوخ من هذا الاذا؟ ولهذا والانسان يبدأ بالقرآن يحفظ يتقن حظ ثم يعمد إلى المعنى يفهمه وينوع في الفهم يعني مثلا لا شك أن تفسير السعدي له باب عظيم في هذا إذا أضفت ذاك تفسير بالأثر كتفسير من الجرية أو تفسير كثير أيضا له دور في تمتين هذا الأمر إذا نظرت إلى مثلا أبحاث مفردة في هذا لتناول مثلا القصص تناول بعض المعاني الموجودة أيضا تمثل ما يخلق عن كثر كفل الترديد مهما تأتي إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وتأخذ منه أنا لما حاولت اختصار هذا الكتاب في السعدي ما استطرت ما استطرت ما في عبارة ممكن تختصرها فيش عبارة تختصرها ومعاني ايه ومعاني يعني أنا أذكر نحن بنشرح فيه في مكان وهو اخر الكتب معنا يأتي بعد جهد يمكن ساعات اول ما في هذا الكتاب اعود نشيط كانه هذا اول درس صراحه من صيريان معنى هذا الكتاب في قلبي وفعلا يعني يعني هذا الكتاب انك تقف عند كل معنى يذكره الشيخ كل كلمة يقولها الشيخ في التفسير تشعر انها نوع هدايه عظيم تكلف فيه الصبح يعني عجيب أخصر تفسير الفتحة وأعمق تفسير نعم. ثم وصفه المؤلف بهذه الأوصاص الذي هو حبل الله المتين حبل الله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه والحبل في الأصل ما يتوصل به إلى غيره كالسبب تقريبا ولهذا فسر قوله تعالى ليمدد بسبب إلى السماء أي بحبل ووصف بأنه حبل الله لأنه موصل إلى الله عز وجل وقوله والذكر الحكيم من أين أخذ المؤلف هذا الوصف من القرآن ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم فهو ذكر لأنه مذكر وهو ذكر لأن فيه الذكر لمن تمسك به ورفع ذكره ورفع ذكره ورفع ذكره كما قال تعالى وانه لذكر لك ولقومك يعني رفعه وشرف والحكيم معناه المحكم او المتضمن للحكمه البالغه في احكامه وقوله والصراط المستقيم واضح الصراط معناه الطريق والمستقيم معناه المعتدل الذي ليس فيه ميل قوله والذي لا تزيغ به الأهواء ما معناه الزيغ معناه الميل ومنه إذا زاغت الشمس أي إذا مالت يعني أن أهواء الناس مهما عظمت لا يمكن أن تزيغ به بل إنه باق ثابت مهما فلط الناس عليه من الأهواء فإنها لا تزيغ به لأنه هدى قوله ولا تزيغ يعني ما ما حاول الناس التلبيث على معنى والتشوش على معنى بأهوائهم فإن أهواءهم تضمحلوا وتنحي وتبقى هداية القرآن قائمة فقط حاول من حاول على مر العصور والدهون من أراد أن يلبس على معاني القرآن وأن يخضعها لهواه وفكره المنحرف وماتت هذه الأفكار وبقت هداية القرآن لأولي الألبات وبقت هداية القرآن لأولي الألبات هذا أمر واقع ولياد قال سبحانه وتعالى لا يأتي الباطل من بين ديه ولا من خلفه فنزيل من حق من حتى قوله ولا تلتبس به الالسن ما معنى تلتبس اي تختلط لانه بلسانه بلسان عربي مبين لا يمكن ان تلتبس به الالسن لا المقصود من ان هو الضال ما يأتي من جميع جوانبه يعني هذا مو على ان القرآن يعني انزل من منزل حسيه يكون من من بين يديه ولا من خلفه كأمر حسي المقصود أنه لا ياتي الضال القلب من جميع جوانبه هذا المقصود الله تعالى على ولهذا حتى الإنسان الأعجمي لا لا لا. لا. لا. ولهذا حتى الإنسان الأعجمي لو قرأه يقرأه بلسان عربي ولهذا كان من غير الممكن أن نترجم القرآن ترجمة حرفية ابدا قوله ولا يخلق من كفرة الترديد قال ولا إيه؟ ولذا حسن الإنسان عجمي إذا قرر أن يقرأ الإنجليزية. ولذا كان هذا ممكن أن ترجم القرآن ترجمة حرفيّة أبداً. يعني ترجم القرآن يعني إيه؟ إلى غير لغة العربية. فنجعل القرآن مثلاً إنجليزياً أو فرنسياً ونجعله بريطانياً. هذا لا يمكن أبداً ترجم القرآن. لكن تترجم معاني القرآن. معاني القرآن ترجم تف... تفسير القرآن مترجم. لكن أفساد القرآن مترجم على مستحيل. هذا مستحيل ولو ولو اجتمع الخلق جميعا على ترجمته ما استطاعوا لأن القرآن معجز بالاضبط ومعجز بمعناه فلأين ترجمت مثلا هذا إلى ألفاظ أخرى ذهب إعجاز اللفظ ولن تجد أن الألفاظ نفسها تؤدي معاني من غير تفسير بعض الألفاظ تؤدي معاني من غير تفسير يعني نحن وقع في قلوبنا قول الله سبحانه وتعالى مثلا الحاقة من الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة من القارعة من القارعة فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الطامة وقعت في قلوبنا معنا من غير أن نقرأ هذه الألفاظ بهذا السياق بهذه الحروف وقعت في نفوسنا من غير أن نقرأ تأثيرها موقعها لما تقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى مثلا كبو فيها هم والغاول بيان هؤلاء أنهم إذا دخلوا النار. قال فكوب كيبو فيها فكوب كيبو ما تحكش الرجوع للتفسير أن تشعر أن نفس الحروف بنفس هذا اللفظ تؤدي المعنى الذي تحويه الكلمته قبل أن تنجي أفرها في العقل نعم يعني نشوف الآن فكوب كيبو فيها مش محتاج بقى تقول يعني فكوب كيبو فيه. لأن نفس اللفظ نفسها تبين لك حقيقة وكيفية حصول هذا لهؤلاء فلو ترجمنا مثل هذه الأشياء إلى مثلا ترجمة حرفية وجبنا مثلا معنى كبة ونجيب بالإنجليزية والفرنسية ونضع ما يمكن يؤدي هذا أبدا عنه. ولهذا منع أهل العلم ذلك ولا يجوز إنما الترجمة تكون إيه؟ للمعاني زي تفسير الشعر الآن هذا تخليه مثلا تفسير بالفرنسية بالبرتغالية ماشي الإنجليزية ماشي لكن الألفاظ هذه لا يمكن. نعم. قوله ولا يخلق من كثرة الترديد معنى يخلق أي بلاء. بل هو على جدته مهما قرأه الإنسان، فكأنه لم يقرأه من قبل. لكن كرر كرر ذكر أبلة قصيدة من قصائد العرب من المعلقات السبع أو غيرها. كرر أبلة خبّ خطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كررتها كما تكرروا القرآن لما للت وسئمت لكن القرآن تقرأه في الصلاة الواحدة أربع مرات ومع ذلك ما تمل وهذه آية الله عز وجل في هذا القرآن شو الفاتحة كم مرة تقرأ في اليوم مثل صليت الفرائد وصليت السنان أربعين مرة تقرأ الفاتحة تقرأ أربعين مرة هذا اليوم بكرة كمان أربعين بعدين كمان أربعين يعني في الشهر بكم يعني أكثر من ألف مرة ومع ذلك ما جاء مرة الناس قالوا يا أخي كثير فتحيني شوف أي حاجة نحن خلاص لكن سبحان الله يعظم إذا, إذا, إذا وجدت قارئا حسن الصوت في الفاتحة تجد قلبك يؤخذ معه إذا وجدت من يفسر تجد معاني تفتح شوف سبحان الله هذه التفسير مع تنويعها وكذا إلا أنك تجد للقرآن حلاوة ومعنى كلما يعني وضع عالم العلماء يدك على, إيه؟ على معنى جديد في هذا هو القرآن معطاء ما يمكن يتوقف مش شنور خلاص المعاني دي يا أخوان هي معاني القرآن الموجودة في التفاسير الموجودة إلى الآن وهذا الباب يغلق خلاص ليس لأحد بعد ذلك أن تتكلم في القرآن بغير هذا أبداً. القرآن معطاء كتاب يحيى به الناس يحيى الناس على هدايته في كل عصر الممثل. ولهذا يظهر في كل عصر في كل عصر من معاني القرآن للناس التي لم تكن من قبل لو ما بعدي ثماره نقولك العلم والقراءة هو نفس القرآن لكن عقول الناس إذا تفاوتت واختلفت من هذا العصر إلى العصر تبين لهم أنواع الهداية ما لم يكن من قابل إنما هو القرآن والقرآن هو لكن الإنسان هو الذي يتغير فحيثما مثلا تغير مستوى الثقافي تغير مستوى الحضارة تغير ظهر لهم عن القرآن ما يعني من أنواع الهداية ما يظهر الله بها ما قال ولا تنقضي عجائبه نعم لا تنقضي عجائبه لمن أعطاه الله تعالى سهما في كتابه فإنه يتذوق به المعاني العظيم الكثيره أما المعرض عنه فقد لا يرى فيه عجبا واحدا لكن نحن نذكر القرآن من حيث هو قرآن بقطع النظر عن القارئ القارئ على قسم القارئ ينتفع بهذا ويكون قارنه هدايا وقارنه ما ينتفع ممكن تجد عنده حفظ, حفظ ممكن تجد عنده حفظ للقرآن بالعشر القرآن بالعشر قراءات. ومع ذلك على ضلال مبين وعلى الحراف الخطر مرابي ولاية الصلوات إلا النادي ومع ذلك حفظ القرآن يمكن بالقراءات العشر يأكلون به واعتبرون تجارة من تجارة قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يشبع منه العلماء من قال به صبخ ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ارتغى الهدى في غيره أضله الله نعم هذه صفات <تصفيق> جليلة نعم قال الشارح رحمه الله تعالى هذه أوصاف حق يعرفها المتأمل فإن العلماء لا يشبعون منه وكلما كان الإنسان بالله أعلم وبشرعه أعلم كان لكتابه أحب شوف يا أخوان عبارات الهداية شوف عبارات دي عبارات طربويلة سنة ربع لمسلمات كليات طبعا كلما كان الإنسان بالله أعلم وبشرئه أعلم كان لكتبه أحد وليذا قال صلى الله عليه وسلم إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا وكلما ازداد علم الإنسان بربه كلما ازداد خشيته إنما يخشى الله من عباده العلماء فتجده دائما يفكر ويتدبر هذا القرآن تجده دائما يتفكر ويتدبر هذا القرآن سواء كان في مجلس للعلم أو هو يمشي أو في أي مكان الإنسان ما يشبع منه أبدا وكذلك أيضا من قال به صدق لأنه قال قولا هو اصدق الأقوال فإذا قال قائل أنا أقول إن الكافر في نار جهنم صدق لأنه قال بما جاء به القرآن من قال به صدق يعني من قال بآياته ومدلوله صدق فلا يكذب لأن التكذيب لا تكذب له القرآن فمن قال به صدق من قال إن الصلب تنع الفحشاء والمنكر والبغي صدق ولو أن الناس لا ينتهون لأن الناس حين لا ينتهون عن الفحشاء والمنكر مع صلاطين لأنهم لم يؤدوا الصلاة على المعنى الذي أراده الله صلعج أما لو أدوا الصلاة على المعنى الذي أراده الله فلا شك أن هذا يسلم إلى النتيجة التي ذكر الله سبحانه. فالخلل ليس في أن النتيجة ليست صحيحة وأنه الخلل في أن المعنى الذي رتب الله سبحانه عليه نتيجة فيه الخلل نفسه نعم. وقوله من عمل به أجر يعني أثيبى على عمله وقوله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 فقد عدل ومن قال بأن تحكيم الله عليه سبحانه وتعالى فيه هداية الناس وصفق فقد عدل ومن قال إن الذنوب والمعاصي تولك الناس وتحرم الناس البركة فقد عدل كل ما حكى في القرآن فقال. ومن قال الذكر من الحاضر الأنثيين فقد عدل فاختلط ذلك القسم العدل ومن قال بأن في كل هداية القرآن وكل من, القرآن. من قال به عدلا ومن انحرف عنه, عنه ظلم إما أن يكون ظالما لنفسه إذا كان جراء هذا العدول يعود على نفسه أو يكون ظالما لغيره إذا حكم بين الناس لغير القرآن فهؤلاء الذين أجرموا فجعلوا جريمة من قتل فجعلوا عقاب من قتل الحكم على من قتل بأنه يسجن كم سنة أو يغرم كذا، فهو لا الناس، لأنهم سجعلون السيف في الناس، سجعلون القتل في الناس، لأن الحياة في الناس لا تكون إلا بالقصاص. والذين حكموا على الصارق بأنه يسجن كم سنة أو يغرم، فقد ظلموا الناس، لأنه لا يمكن أن يكون الحكم العدل الذي يرضى الناس إلا بقطع اليد. والذين حكموا على الزنا، لأنهم يسجنون. وعدلوا عن حكم الله سبحانه وتعالى فقط الناس لأنهم سنشروا أنفى حشا وهكذا سينتشر الظلم بين الناس والثواحش بين الناس وإذهق النفوس بين الناس إذا عدلنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى ولي سبحانه وتعالى كل أنواع العلاج تفشل ما يمكن لو مختصر الطريق والحمد لله وما الذي يخيف الناس إذا طبقوا شرع الله إ testify الذي يخيف الناس أول من يستفيد من أصدق شرائ الله فهذه أول من يستفيد لأن لأنها إذا فعل ذلك قلت المؤنة بكثير جدا معروف اللي بيقتل سيقتل فلي بيقتل اليوم بيقتل نفسه، إيبا هو من نفسه حتى لو قالت له الحكومة أقتل ولا؟ لا لن أقتل وهي يقتل ومن سرق ستقطع يده سرق ربع دينار فأزيد من حرزه تقطع يده إحنا يصرخ الإنسان جرام ذهب يط يده يبقى لا يمكن يصرخ العشر آلاف ولا المئة ألف لأن له أغلى لكن اصرخ مئة ألف أصرق مليون صر كذا وهي سنتين ثلاثة هتسجنهم اعتبر ان أنا مسافر أنا أنت مئة ألف ألف إذا اعتبر مسافر ومن قال من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فقد عدل كذلك يقول ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم أي دعا إلى القرآن ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم لأنه هدى الله عز وجل والإنسان إذا دعا إلى القرآن فقد هدي إلى صراط مستقيم أما إذا دعا إلى الهوى وحرّف القرآن من أجل هواه فإنه يضل ولهذا قال من ابتغى الهدى في غيره أضله الله ومن تركه من جبار قسمه الله معنى قسم يعني قطع ظهره ولكن لا يرد علينا أننا نجد من جبادرة الآن من ترك القرآن لأن القصم قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة وهذا إن فاته في الدنيا لن يفوته في الآخرة نعم طيب لا هذا يعني؟ أكتفل.